بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عنوان حلقتنا لهذا اليوم الطريق الى الجنه اقبل علينا رمضان واظلنا شهر كريم من نعم الله تعالى علينا ومن منته أن أطال في أعمارنا إلى رمضان وأن متعنا بصحتنا وبقواتنا وجعلنا نعقد النية في القلب على استقبال رمضان بصيام نهاره وبقيام ليله وكم منا قد ذهب من بين رمضان الى رمضان الى لقاء الله عز وجل وامتن الله تعالى على من بقي منا بهذا الشهر الكريم في كل مره نستعد استعدادا جيدا لاستقبال رمضان ولكننا في هذا العام لم نحسن الاستعداد لان الظروف والمحن والخطوب التي مرت بالمسلمين تدعو الحليمه هيران فجاء رمضان وسيكون باذن الله تعالى بلسما لجراحنا او نرجو من الله تعالى ان يجعله مرهم لجراحنا وطبا لامراضنا في اجسادنا وفي قلوبنا وهو على ذلك لقدير كلنا يريد الجنه وللجنه او في الطريق الى الجنه هناك معالم وهناك مثابات لابد لنا ان نتعرف عليها ونحن نسير الى الجنه ان شاء الله اولا حسن الاعتقاد لان الله تعالى قد قال وقوله الحق ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا تبديل لكلمات الله ولا تغييرا لكتاب الله تعالى الخالد فان الله تعالى جعل ما دون ذلك في دائره العفو الالهي وجعل هذا الامر في الدائره التي لا يغفر الله تعالى بها للناس جميعا ولا ان اشركت لا يحبطن عملك فلا توكل الا على الله والاستعانه الا بالله ولا قسم الا بالله ولا نذر الا لوجه الله ولا طواف الا ببيت الله ولا ضار ولا نافع في القلب الا الله ولا رازق ولا محي قل عموميت الا الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلينا ان نصحح اعتقادنا لان الله تعالى لا يغفر ان يشرك به ولا يقبل عملا ما لم تصحح ما لم يصحح الاعتقاد وما لم تصحح النيه ثانيا التوبه النصوح فان الله تعالى بها يبدل السيئات الى حسنات ولا تسال عن الكرم فان الله تعالى هو الكريم ان الله يغفر الذنوب جميعا فبالتوبه النصوح تبدل السيئات الى حسنات واعلم انه من تاب من ذنب وفي نيته ان يعود اليه كمن استهزئ بربه فليحذر التائب ان يكون كهذا وليعاهد الله في مجلسه وعند سماع هذه الكلمات ان يتوب توبه نصوح ام دقاك سَتُبَدَّلُ السَّيِّئَاتُ إِلَى حَسَنَاتٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثالثا التحلل من المظالم وهذا أمر يقع فيه الخلط فكثير من الناس يعتقد انه بمجرد ان قال استغفر الله العظيم واتوب اليه بدلت سيئاته الى حسنات وضمن الجنه وهو لا يعلم ان التحلل من المظالم امر هو في حقيقته غير التوبه النصوح التي تقال باللسان وبالقلب واخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل له جبال من الحسنات ولكنه سب هذا و شتم هذا واكل مال هذا عند ذاك سال الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم قال اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا دينار قال لا من له جبال من الحسنات ولكنه سب هذا وشتم هذا واكل مال هذا فيؤخذ من حسناته حتى يعود كالمفلس بين يدي ربه لا بل قد يطرح عليه من سيئات الناس فكم من المظالم قد ارتكبنا ظالم في الميزان مظالم في حقوق الناس مظالم في الاساءه لاعراض الناس مظالم بسوء الظن بالاخرين مظالم بالميراث مظالم في الجيره فلنراجع امفشنا كم من المظالم قد ارتكبنا في هذا العام احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فعلينا ان نتحلل من المظالم حتى لا نعود بين يدي الله تعبين يدي الله عز وجل كالمفلس الامر الرابع وهو امر نقع فيه بالتقصير ذاك هو العمل من اجل الدين الله عز وجل ما ذكر الايمان الا وذكره مقترنا بالعمل وعندما قال والعصر ان الانسان لفي خسر استثنى من الخسران الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم قرر قضيتين مهمتين جدا تجاهل عنها الناس ويجب أن يتعلموها كي ينأوا بأنفسهم عن الخسران قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع من يجب أن تتواصى مع نفسك أم مع جماعة مؤمنة قائمة على أمر الخير إذن لا بد من تواصي ولا بد لهذا التواصي من جماعة فلا يكفي أن تكون عاملا للخير لوحدك ولكن يجب حتى تنأى بنفسك من الخسران ان تتواصى مع غيرك في الحق ثم عليك ان تعلم ان العمل والطريق الى الجنه والنجاهه من الخسران يحتاج الى صبر وقد اوصى لقمان ابنه قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف فانه عن المنكر واصبر على ما اصابك لان الطريق لابد له ان يحتاج الى صبر فان ذلك من عزم الامور لذلك من اراد ان يتواصى بالحق عليه ان يعلم ان التواصي بالصبر على هذا الطريق مقرونا بالتواصي بالحق هذه معالم هذه معالم اردنا ان تكون مثابات و اردنا ان تكون دلالات تاخذ بيد الناس الى الجنه حسن الاعتقاد بالله التوبه النصوح التحلل من المظالم والعمل للدين ونسال الله العلي القدير ان يجمعنا في الجنان وان يجعلنا ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته